يا هيه تبت واسمع دعائلك يا هيه, يا هيه واسمع ترى عادك تشبع من البعد وتواجه دعيتك بصوت ياصلك ليه ما توحي ونسمع ضلوعك من الصوت للدجاجه عليك الافواد اخلاجهم صمخ الراعيه خذ الله في راعيه ما تسمع عليك اخلاجهم صمخ الراعيه خذ الله في راعيه ما تسمع اخلاجه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 وخبرته حد مسجون ما يبغي فراجه أحبه ولا بغطه على شيء يسويه ولا زالت رجاب الرج فيه من عاجه عسى خبرته يبكي على واحد على فيه من عسى منزل غمة حقوق الوسم تسقيه وتضحك له الدنيا وهو يضحك احجاجه فقد خاطري شي من ضيقه مسليه وغدت روحتو والليله هجاجه اروح المكان نخابره خابرة حياتي اسوق القدم صوبه وهم ما لها حاجه مكان نزيه اسى منزل الظمح وقالوا اسم تسقيه وتضحك له الدنيا وهو يضحك احجاجه فقد خاطري شي من ضيقه مسليه وغدت روحي من الناس والليل هجاجه اروح المكان نخابره خابرة حياتي خابره السوق القدم صوبه وهي ما لها حاجة مكان من زيهن وأول مواجهيله فيه وأنا خابر ما رجل مثله بدواجه لعل عسى ما حدني للمجي أدعيه وأشوفه وأنا ما ودي أسبب إحراجه يحب الدريح آخر دروبل لقويجيه وتحب القدم جيت مكان أول مواجه وعبد الله وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر بنك كود 2270778 ابو عبد الله